وَلَوْأَن زََّا مَلَكَ لَ قُضِييًا أَمرسَُّ لَا يظَرُون وَلَ جَعَنهُ مَلَكَ لَجَعَنهُ رَجُ لَ وَلَلَ بَسْنَا لَيْهَِّا وَلَقَدْ اسْكُمُ زِئَابِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَظْهَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ لَا يَجْمَعُ بَيْنَكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ نَرِيبٌ فِيهِ ۗ أَلَٰذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 نمل مشرقی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 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أأَنْتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أخرى اشد ال ماہوں نی بری اِشری کون اللہ دینا اتنا ہُو کتاب یا فر نو کمیا فرن اب نہ الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون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 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءِنْا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 إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل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 وَأَمُ بَلَاءٌ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنُقُؤِ إِلَّا حَتَّى إِذَا جَاءَ فَاعْتَبَرُوا بَغْتَةً قَالُوا يا حَسْرَتَنا عَلَى ما فَرَّطنا فيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَ الدَّارآخَِةُ خَييرٌ للَِّذينَ يَتَّقُون أَفَل تَعثون وَدْنَ عَلَ إهُ لا يَحزُن كََّذ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 قُل انَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من موی او اتو روی تم سو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 <تضرعون> فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جَهْرَةً هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 إليكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وَأَذِرْ بِهِمُ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمَرِينَ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 بنالوامل تین رونا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 ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم وَهُوَ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء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 انظُر كيف نُصَرِّفُ الآياتِ عَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ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 وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَقَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَادُّنَّ نِي فِي اللَّهِ وَقَدْ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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حكيم عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ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 وَإِسمماعين وَالْيَسَع وَيُون سَوَلُوطُ وَكُلَّ فَّنَا عَ العالملَين وَمِنْ أَبَائِهِم وَذُِّياتِهِ وَإِخْوَانِهِم وَجتَ بَنَاهُ وَهَدَينَهُ إ صِرُوطٍِ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 لِلَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْتِرُونَ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 لله ولو تروا اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطون ايديهم اخرجوا انفسكم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 فَانْقُلِ الِاِصْبَاحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ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 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وأعرض عن ولو شاء وَمَا مشرقینشور و مار ہفی گارکین ولا سینڈ نام إِلَّا حِفَايَ سُبَّحَ اللَّهُ, الله عَدْوَانَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم نَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا عن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 إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنت تُبَآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا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 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النهار كمن مثله في الظلمات ليس بخارج كَذَلِكَ كذلك زين مَا ما كانوا يعملون. وَكَذَلِكَ وكذلك فِي كُلِّ كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَلَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهِ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 سور جستم مینل اولی اہم مینل سور بن استم سا بابو نی بابئی بل اجل اجل تل ن فَلَنَارُ مَسْواكُم خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُنَزِّلُ عَلَى بَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وضرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهدها غافلون ولكل درجات من ما يعمل وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله منهم ذَرُوا مِنَ الْحَرْبِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقُولُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ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 وَقُلُوا مَا فِي بُطُونِهَا هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَذْرِيهِمْ وَيَسْقِيهِمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ مَا وَمَا الَّذِي آ جَنَّاتٍ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرم ما متشابها وغير متشابه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 وكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قُل اَذْكُرَيْنِ حَرَّمَ أَم مِن أُنثَيَيْنِ أَم مَاشْتَمَلَت عَلَيْهِ أَرْحَامُ أُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنين قُلْ اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أم عليه أرحام أم كنتم شهداء إذ وصاكم اللَّهُ أَن تَقْرَبُوهَا مِن عَلَيْهِ مَا يُؤْذَنُ لَكُمْ ۖ أَن تَقْرَبُوهَا هُوَ أَن تَقْرَبُوهَا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 إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ سُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 ذلك كَذَّبَ ل جات البالغ فلو شاء لهداكم اجمعين قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم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 قُلْتَ اعْبُدُوا اتَّبِعُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكين والميزان بالقصق لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَاصْطَبِرُوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ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 وَتَفْصين لِكُلِّ شَيئِ وَهُدَو وَرَرحمَةَ ل عََّهُ بِنِقُون إِ رَبِّهِم يؤمنِنون وَهذاَا كِتَابُ أَزَلنَهُ بََقُ فَتَّ بِعهُ أن تَقُ إَِّ مَا أُزِلَ الكِتابُ علىقَاءِ فَتَْن مِنْ قَبننَا وَإِن كُ عَدِ وَاسَتِهِم لَوافِلين أَوْ تَقولُوا لَو أن أُزِلَ عَلَنَ الكِتابُ لَكُ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 نوین ہوںستی موج سَنَتِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبنواكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم